Bismillah. ka allah vad kallefu fe wildly ولينا وليدا ونبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعل تلك نعمة تمنها علي أن عبدت قوم ما انقمتم موقنين قال لمن حوله الا تسمعون قال ربكم ورب قال إن تخلت إلى غير لا أجعلك من المسجونين. قال أعلم جئتك بشيء. به إن كنت من الصادقين فألقى عصاب فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فإذا هي كم من أوضكم بسحر ذي فماذا تأمرون؟ قالوا أرجو وأخاف وأضعف المذحين حاشرين يأتوك بقر لسحر 119. فدمع السحرة لميقات يوم معلوم 110. وقيل للناس هل مجتمعون العالم تبعوا السعرة إن كاموه الغالبين فلما وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغاليون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقه ما يأفكون ساجدين <تصفيق> وقام فَلَنْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَنْ يُقْطَعَ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا لما لضائضون وإنا لجميع حاذرون أخرجنا ذلك وأورثناها بني السور إلى مشرقين فلما ترى لا إله ساء من ضرب بعصاك البحرة كل Altyazı <gülüyor> Allah'a <Sessizlik> emanet Oh. Mm -hmm. ان اَهنَ اللَّهُ نَبِيٌّ مُغِيبٌ قُولُوا إِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَوْجِ قال رب إن قومي كذبون فاستح بيني وبينهم فكحا ونجدا 111. إن في ذلك لآية وما kız ben a خذون مصانع أن لكم تخلدون، وإذا بقش ثم بقش ثم جبارين فتقولوا وأطيعوني وتقول الذي بكم بما تعلمون، واتقوا الذي أمندكم بما تعلمون، أمندكم بأنعم وظل وجنة وَيُونَ أَمَدْتَقُمْ بِأَنَّ عَمِي وَبَنِينًا وَجَنَّاتٍ وَيُونَ إن إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ على k فَذَكُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَلُقُبْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتَرَقُونَ فِيمَا وَتَنْحِطُونَ مِنَ الْجِبَالِ غُيُوتًا فَلِهِ نَفْسَكُ من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا شربه ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسواها بسوء فإن خذتم عذاب يوم نهي فاقروها On dimbi pa كذبت قوم لوط المرسلين إلَّا قَالَ لَهُمْ أَخُوَهُمْ لُقَنْ أَنَّكَ تَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ Tá الله comló <تذرون> ما خلط لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون من المذرقين قام فَلَن تَنَالُوا أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال له تَأْتُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجل واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قال فقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصارقين قال ربي أعلم بما تعملون ما أخذهم عذاب يوم القيين إنه كان عذاب يوم العظيم إن في ذلك لا يبت كان أكثر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلب لِتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي مبين أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آمِينَ The <laughs> وما ألكنا من قوة لا تظلموا مما لا تنطقون منا فَأَنْتَ قُل إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَأَنْتَ غَرَّ لَنَا لَذِ ذُو الرَّحِيمِ مِنَ İzlediğiniz <gülüyor> السمع وأثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغارون يظلم الذين ظلموا أيّ يوم